آت القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أعرَسَنَ الكتاب الذي صَفَى.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 تجللت من مسجد الام الحسين في عام 1957. السمع وسب وخين وحذج إلى الذين آمنوا يبقى <تصفيق> سن اوصل الله الذي خلقه ما Well, I'm not yeah الأخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي إبراهيم والحق تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن ظهر مع القرآن الكريم اعداد وتقديم السيد صالح إلقاء القرآن الكريم من القافرة. من الله الرحمن الرحيم وذالك مني.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 تحفها الأوراق والأصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل على الظلم إخوة الإيمان. إن وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده هي تقواه سبحانه وتعالى وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه قال عز وجل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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأبدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ولم يدر السلف الصالح يتواصون بها في خطبهم ووصاياهم فكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منها لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. بذكر الباقي تنتشر الضور وفي تقارب إشراق النور. وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير وفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزلت الأرض جزءا واحدا فمن ذلك تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصدها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة تباك ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة ورحمة الله سبحانه بجميع خلقه أوسع وأشمل وأكبر أكبر من أن تحدد أو يحصيها عدد ولا نهاية لها ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ولذينهم بآياتنا يؤمنون ورحمة الله تعالى تفيد على عباده جميعا وتسعهم جميعا إنها تتجل اتباءا في وجود البشرية ذاته في نشأتهم من خيث لا يعلمون وفي إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على كثير من العالمين يا من عليه مزل أي ومن أقوال الحكماء الصبر عند المصيبة يسمى إيمانا والصبر على ما تشتهيه النفس قناعة والصبر عند خفض السر كتمانا والصبر من أجل الصداقة يسمى وفاءا وقيل الإخوان ثلاثة أقم كالغذاء تحتاج إليه في كل وقت وأخ كالضواء تحتاج إليه أحيانا وأخ كالباء لا تحتاج إليه أبدا ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن الحليم عند الغضب والشجاع في الحرب والأخ عند الحاجة وقيل كن على حذر من الكريم إذا أهمتها ومن العاقل إذا أحرجته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن الأحمق إذا مالحته يا إله العالمين مجني من الله حظي قليل اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصم اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ظلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم لك أسلمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم استحضر جائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعبدها شيرين أحمد ماجد حتى الملتقى لكم الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.